وَلَْسَةِ التَّووبَة للَِّذينَ يَعمَلونَ السَّئاتِ حََّ إذَا حَضَرَ أَ أحدَدَهُم المَوْوتُ قَالَ إ تُبتُ ل اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ لَٰكِنَّ عَلَى الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا